ان انما كان يسوغ الامتداء بذلك الرحيم والكين فيمكن العذب نفسه على ان يصرها على ان يشهر له الاختصاف بها فيما يليق به وما كان يحفظ من نفسه تعالى في الجبال والعظيم والمتكبر فعلى العزل اقراء بها ونقضوا لها وعدم التحلي بشفة الهاء وما كان فيه معنى الوعدة الغفور الشصور العقوم الرؤوف جواد الجواد الكريم سليقت منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه, وما كان فيه, وما كان فيه معنى الوعيد العديد من انتقام سليد العقاب سليع الحساب سليقت منه عند الخشيه والرهبه ومنها شهود العزل إياها وإعطاءها حصها معرفة وعهودية لكانه من شهد عزو الله تعالى على خلقه وخلق النساء عليه وسواءه على عرفه بائلا من خلقيين مع حاقته دون علما وقدره وغير ذلك وتعبد بمكتبى هذه الفئة بحيث يصير لقلبه صمد يعرض إليه هناجي الله متلقا واقفا يدور بحوف العبد من مناد من مرض فيشعر بان سلمه وعمل ارضال الئون عروم ان يصعد عليه اي كحي ان يصعد فيشعر ان يصعد الى الئون كرم وعمل ما يخون ويضاهي هناك ويشهدون وصول الامر والمراسي الى اخطاع العوائل كل وقت لانواع التجدير والتصرف من الاناتة والنحجاء والنعزاج والمزال والخضر والغطاء والمنح وتشفى البلاء وانسانه مداولة الايام بالنحاج الى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواء في فمراسل منافلة فيها كما يشاء تجبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما ترثون فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد اشتعنا لرفه وتفاه وكذلك من شرب علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرجم هذا المشهد الا السابقون المقربون لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يكرو جملا من متعلقات ايمانهم بالله فإنه بين فيما سلك ان الايمان مبني على سته اركان ثم شرع يبين تلك الاركان واحدا واحدا وابتدا بيانه ببيان معاني الايمان لله عز وجل واورد في ذلك اسئله عده حتى انتهى الى الايمان بالاسماء والصفات وذكر ما يتعلق به سؤالا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنه أي في حديث أبي هريره رضي الله عنه في الصحيحين إن لله ستعة والسكينة من أخطوها دخل الجنة فلا ترى هذا الحديث مستوى بمعاني منها حجمها ودعاء الله بها والسلام عليه في جميعها ومنها إنما كان يسلوء الافتداء به كالرحيم والكريم فيمجن العبد نفسه على أن يفتح له الافتداء بها فيما يلق به وما كان يقص به نفسه كالجباري والعظيم والمكتبر فعل العبد الأسرار بها والصور لها وما كان فيه معنى الوعد والشكور فليقض منه عند الطمع وضعبه وما كان فيه معنى المعيش تعجيز لانتقام الجديد العقابي من الإنسان فليقض منه عند معنى الخشة والوهبة بلا آخر ما ذكر وهذه النقطة التي نشرها رحمه الله تعالى بقوله ومنها ما كان يتغلق به الى اخره للمتكلمين العقائد ارضعة الفاظ تجل عليها احدها فالتشفه باسماء الله عز وجل وهذه عبارة خلافة فانهم يذكرون التشفه باسماء الله عز وجل يريدون ما فيها من المعاني. إذا سمدها العبد بقلبه والثاني التخلق بأسماء الله عز وجل وهذه موجودة في كلام عدة من النبار من الإسلاميين المتكلمين في العقائد، فلسروا فيها حديثا لا يفتشل تخلقوا لأخلاق الله فإن هذا الحديث لا اصل لهم. والثالث فالتعبدوا لله بها. وهذه العبارة ابو الحكم وهذه العبارة ابو الحكم انتباه جاني. والراجعة يعار الله بها. وهي التي انترهت الأقوال الثلاثة المتقدمة فإنه حكى قولين من أولين عائزا لهم ثم افتحسن ما ذكره أبو الحكم ابن برجان ثم جعل أكبر منه أن يقال استعبدوا بها واستعبدوا بأسماء الله عز وجل نوعان أحدهما دعاء الله بها ودعاء الله بها نوعان احدهما دعاء ثلاث وعباده والثاني دعاء طلب ومساله وهذا المعنى الذي انتهى إليه رحمه الله تعالى هو احد المعاني الثلاثة التي تنفل في الاحطاع فإن احطاع اسماء الله عز وجل ما جمع ثلاثه معاني احدها حكم مبانيها والثاني سهم معانيها والثالث دعاء الله بها اختروا جماعه من اهل العلم منهم القرطبي المفهم ودمر في بمدائع الفوائد وابن حجر في حقه الباري وكما ذكرت انفا فان المعنى الثالث وهو دعاؤه بها هو الذي جاء في الفاظ الخطاب الشرعي فهو اولى من قول ابو الحكم من قول ابو الحكم بمرجان التعبد بها واولى من قول جماعه من المتكلمين في عقائدهما السرقه الاسلاميه التخلق باسماء الله وقول جماعه من الفلاسفه يقوم بأثناء الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى في أثناء بيان معنى التعبد الله بها. والمراسم الالهية الى افطال العوالم. المراسم يقصد المكتوبات الالهية. فان المكتوب بمعنى المكتوب. وبتول للمعظم. كما يقال مكتوب ملكي. فانه غذفة ليس عظيما والمطلوبات الالهيه هي اوامر الله سبحانه وتعالى ومثل هذا يجري على وجه التوسع في البلاغه والبيان لا على وجه كونه صفه لربنا عز وجل نعم سؤال الله وجه التوحيد الاسماء والصفات والجواب والدين الحال في اسماء الله من واياته وهو ثلاثه انواع الاول إلحاد المشركين الذين عجلوا بأسماء الله تعالى عماده عليهم وانشموا بها أوسانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا الله من الهلاه والعزى من العزيز ومنات من المنهى الثاني الحاد المشرفة الذين يكمفون صفات الله تعالى وانسفهونها بصفات خاته وهو مقابل لإلحاد المشركين فهؤلاء تشوهوا المخلوقة برب العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزلة الاسلام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتنقدش الثاني في الحال اللغاة المعطقة ومكسمان كسم الاسمث والفعض اسمائي تعالى ونبو عنه ما تضمن في النسجات السمال فقالوا رحمان رحيم بلا رحمة عليم بلا علم جميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدره وافرجوا بقيتها كذلك وقسموا صرحوا بلد اجمل ومتطمناتها بالحلميه ووصفوه بالعدل النعم الذي لا اسم له ولا صفه سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملتزون علوا كثيرا رب السماوات والارض وما بينهما تعبدوا واصطبروا عبادته هل تعلمونه سيئا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ذكر المصطلب رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق ببيان ما ينافي توحيد الاسماء والصفات ومنافيه هو ضده ولذلك رفع السؤال بقوله ما ضد توحيد الاسماء والصفات تبين ان ما ضده هو الانحال في اسماء الله وصفاته واياته وهو المنكر في قوله تعالى ودور الذين يلحدون في أسمائه والالحاد في اسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها فكل ميل بأسماء الله عز وجل عما يجب فيها فهو الحاد. وذكر المصنف رحمه رضاوه تعالى أن له ثلاثة أنواع الأول الحاد المسجدين الذين عدلوا بأسماء الله عماه عليه، وسموا بنا أوتانهم فالشاب الله من الاله والعز من العليل هو من المنان والثاني إلحاد المشبهة الذين يشيطون صفات الله المشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل بإلحاد المشركين هؤلاء تسووا المخلوق برض العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزل في المخلوقه المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدر ثم ذكر الثالث وأنه في هذه النفاة القسمان قسم ادبسوا والباب أسمائه ونفوا أنهما ما تضمنته من صفات الكمال فهم يثبتون الاسماء ولكنهم ينقون الصفات وهؤلاء هم المعتزله هو القسم الثاني الذين طرحوا بنفي الاسماء ومتضمناتها بالكليه وصفوه بالعدل لمحظوا الذي نفس له ولا صفه هؤلاء هم الجهليه فان المعتزله يثبتون الاسماء فيقولون ينفون في والمتكلمون في باب نوع في من ومنهم من قسمه قسمة خماسية كمن في مدايع الطوائف. وأحسن من قتم الالحاد إلى أنواع مضطردة المأخذ هو ابن نفسه لكن في الثافية الشافلة وفي كتاب آخر بتصل لكم قبل ولهب عني الآن وكلامه فيهما أجل من كلامه في بدايع الفوائد مع أن كلامه في بدايع الفوائد طويل العبار لكن ما معقد القسمة الصحيح هو ما قتمه إلى ثلاثة اقترب اولها جهد معانيها وثانيها انشاع المسمى بها وثالثها التشريك فيها فهذه هي انواع الاحاء المنتظمه في لكي مأقل مستقيم مطلس فمن جهد معاني اسماء الله عز وجل أو أنك ومسمى بها سبحانه أو ثرة فيها بأن سمى بها غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الإلكاج نعم شكرا الله شبار الأنجل من الأنواع السبحين متلازمة فيها كلها ما يمنا في جمعا فيها نعم يا متماثله فمن اشرك في نوع منها فاولئك في البقيه مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه الا الله فدعاءه إياه عباده تذمق العباده صرفها لغير الله من دون الله هذا تلكم في الالهيه وسؤاله إياه تعالى وسؤاله اياه تلك الحاجه لجلب خير او جذع شد معتقدا انه قادر على قضاء ذلك هذا شرك الربوبيه حيث اعتقد انه متصرف مع الظالم في ملكوتها ثم انه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله الا مع اعتقاده انه يسمعه على البعد والقرب في اي وقت كان وفي اي مكان ويصرحون بذلك وشرك في الاسماء والصفات حيث اثبت له جمعا محيطا لجميع المشروعات لا يعجبه قرب ولا اثور فاستلزم هذا الشرك في الالهيه الشرك في الربوبيه والاسماء والصفات لما قرا المصنف رحمه الله تعالى من بيان الواحد توحيد ثلاثه عوض سؤالا في اخبار تلازمها هل جميع أنواع التوحيد متلازنة في نافيها كلها ما ينافي نوعا منها ثم أجاب عنه بقوله نعم هي متلازنة أما الهجرة في نوع منها فهو مثلكم في البقية فإذا وقع من الإنسان شركا في أرهبية فإنه يتضمن أو يستجن شركا في سلوغية أو في الأشمال واحدة وهلما جفى ومسى لذلك لمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فإن من دعا غير الله عز وجل واقع في سنة الألوهية لأن الدعاء هو العبادة لما صبحانه صلى الله عليه وسلم في الحديث النعمان في البسير قضي الله عنه عند الأربع والتودق به إلى غير الله عز وجل كأن على أنه مشف في الرغوبية لأنه جعل في إنسان غير الله أن يكون متصلبا في النيل دون إرادة الله عن جوذه، وهو لن يسمع إليه ويجوه إلا وهو يعتقد أنه يسمعه ويراه، فشلكه في الألوهية قارن مطحوق في الغربية وفي الأسمر مصجاد، ثم نوقع في نوع من أنواع الشك، فلا بد أن يقال هذا النوع. المتعين في او الربوبيه او الاسماء والصفات يوجب عليه مقارنته تعلقه بانواع الحسيه الا يكون تلك العلوهيه اصلا ثم يدفعه الربوبيه والصفات او يكون ثم أو في الاسماء والصفات وبهذا القران يكون مصير ربنا الله تعالى قد طلب من بيان ما يتعلق بالرقم الاول وهو الايمان بالله ثم سيقعب رحمه الله تعالى معاني طقية الاركان واحدة بعدها ويوجد فيها الاسئلة المتعلقة بها وماذا اخذوا بياني على حد نزولة السلام وبالذلك سوف